Ağzı belli Allah'ın Şeytanı Rjim. Bismillahi R-Rahman الرحيم rahim Ya aleyha Lәzin Amanu, La tukdüm bine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 إن الله يحب المقصدين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا ايها الذين لَا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولانساء من نساء عسى ان خيرا منهم ولا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 واتقوا الله إن الله تواب رحيم يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْفَى وَجَعَلْنَاكُمْ, وجعلناكم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ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 وَإِن تُطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِثُكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا